إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة فما زال الحديث مستمرا في القاعدة الثانية في قواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بالمعاملات من كتابه القواعد النورانية ونقرأ صدر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال نعم هذا القول الذي سبق ذكره المصنف رحمه الله وهو جواز بيع المقاثي والبطيخ ونحوها سواء قصد فروعها أو أصولها سواء ما ظهر منها أو غيب في الأرض وسواء بيعت لقطة لقطة أو جملة جملة هذا يعني ال الذي تدل عليه أصول أحمد وأصول مالك وهو الذي تدل عليه الادله كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول هو أصح الأقوال نعم وعليه هو أصح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلف ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطره إلى إجازة ما حرمه فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة وإما أن يحتال وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم فما رأينا احدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل ولا يمكنه ذلك ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها فمن المحال أن يحرم الشارع علينا امرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب ولقد تاملت أغلب ما وأوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين إما ذنوب جو جوز عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود وكما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وهذا الذنب ذنب عملي واما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل وهذا من خطا الاجتهاد والا فمن اتقى الله واخذ ما احل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثاني هو عدم العلم والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نعم هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه التاصيل يعني لا غنى للناس عن مثله فسبب ما يحصل للناس يكون بسبب ذنوبهم وبسبب بودهم عن الله عز وجل فترك الذنوب والتوبة الى الله سبحانه وتعالى سبب لان يوسع الله للناس في أرزاقهم وأن ييسر أمورهم وأيضا التشدد والغلو فيما لا دليل عليه في الشرع أيضا يسبب الحرج للناس مما يجعلهم يتحايلون على ترك شيء مما يرون تحريمه مع أن الواجب على الناس سيما طلبه العلم أن ينظروا في أحوال الناس فتكون الأحكام الشرعية يراعى فيها أصول الشريعة ومقاصد الشريعة فليس كل شيء محرم لا يجوز بحال من الأحوال وقد تكون هناك أحوال يجوز فيها الشيء إذا كان محرما إذا كان محرما لضرورة تستدعي ذلك ولا ينظر إلى بعض النصوص منفردة عن النصوص الأخرى بل الواجب النظر إلى كل ما جاء في الباب بالنصوص أو جاء في المسألة من نصوص ثم الجمع بين هذه النصوص ولا يأخذ ببعض ويترك البعض ايضا ينظر إلى قواعد الشريعة ووصولها العامة ومقاصدها فقد يكون الشيء محرما لعارض أو لسبب فإذا زال السبب أو زال العارض تزول الحرمة وقد يكون محرما لاسباب تتصل به أو تـ تـ تـ تـ تـ قرائن تحتف به فإذا لم توجد هذه القرائن وهذه الأسباب فلا يعطى حكما واحدا مستمرا في كل وقت وفي كل حين وأيضا لا بد من النظر إلى مآلات الأمور وما تقول إليه فلا ينظر إلى ناحية وتترك نواحي أخرى لأن من قواعد الشريعه وصولها العامة رفع الحرج عن الناس ورفع ما فيه ضيق ومشقة فلا ينظر الناظر إلى نص بعيله بمازل عن النصوص الأخرى أو بعدم النظر إلى الأحوال التي قد تجيز مثل هذه الأشياء إذا نظر إليها نظرا عاما وفق أصول الشريعة ومقاصد الشريعة نعم وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من الغرر وغيره لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فاخبر سبحانه أن الميسر يوقع, يوقع العداوه والبغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب فإن المغالبة, فائدة بلا فائدة فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدماء, الدماء أصاب الثمر الدمان وأصابه مراب أصابه قشام آهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة لهم يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم وذكر خارجة بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر رواه البخاري تعليقا وأبو داود إلى قوله خصومتهم، وروا أحمد في المسند عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصومة فقال ما هذا فقيل له إنها هؤلاء ابتاع الثمار يقولون اصابنا الدمان والقشام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أثبت إليه من الخصام وهكذا بيوع الغرب وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وفي مسلم من حديثه بوريرة وفي حديث أنس تعليله ففي الصحيحين عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال تحمر أو تصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه وفي رواية أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمره بما تستحل مال أخيك؟ قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك والدراوردي قول أنس أرأيت إن منع الله الثمره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه ويرون أنه غلط فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أنس فيه بيان أن في ذلك اكلا للمال بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها نعم هذا كله يبين الحكمة من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما وجد الخصام والنزاع بين الناس لأنها قبل بدو الصلاح قد تصيبها العاهات والأمراض ف. تفسد ولا تصلح وبالتالي إذا بيعت قبل بدو الصلاح يكون هذا البيع لها قد يعرض المشتري إلى أن يذهب ماله بدون مقابل بدون مقابل فنهاهم حتى يبدو صلاحها لانه اذا بدا صلاحها في الغالب ما تصيب هذه العهات التي تصيبها قبل بدو الصلاح فوجود العداوه والبغضاء والشحناء بين المسلمين اسبابه ينبغي ابعادها والشارع جاء بما فيه إيجاد المحبة والرفق بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى ورفع كل ما فيه إيجاد للبغضاء والشحناء هذا الغرار الذي يوجد هو يعني قد يكون دون بيع مثل هذه الثمار لكن إذا كان هذا الغرار يسير أو قليل أو قابلته مصلحة راجحة فانه يباح لأجل المصلحة الراجعة الراجحة ولا يترك ل تترك المصلحه الراجحه التي تدل النصوص الشرعيه على مراعاتها من اجل وجود غرر يسير او وجود مفسده يسيره فهذه المفسده او هذا الغرر اذا قابلتها مصلحه راجحه فانها تغمر تلك الـ الـ الـ الـ الـ الاشياء اليسيره من الغرر ونحوه لكي لا يحصل للناس يعني مشقه وعنت في تعاملاتهم والشريعه جت برفع الأصار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا يقول فمعلوم ان هذه المفسدة فمعلوم أن هذه أن هذه المفسدة إذا عاربتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض وإن لم يجز غيره بعوض وكما لا. هذه الأشياء التي جاء الحديث بجواز السبق عليها أخذ العوض لسبق إلا في خف أو نصل أو حافر لما كان السباق عليها في مصلحة شرعية من الاستعداد للجهاد وتقوية الأبدال على طاعة الله عز وجل جاز أخذ العوض عليها في غيرها لما لا يستخدم في مثل هذه الأشياء جاء النهي عن أخذ العوض عليها فيكون الأمر لا يأخذ حكما واحدا وإنما تراعى فيه الأحوال والمصالح والمفاسد فهذه الأمور لابد من مراعاتها مجتمعة لا ينظر في شيء بمعزل على الأشياء الأخرى التي قد تكون سببا في جوازه أو سببا في حرمته والنهي عنه نعم. وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل وإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امراته فإنهن من الحق صار هذا له حقا ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل لأن الغرر فيها يسير كما تقدم والحاجة إليها ماسة والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر نعم وجود غرر يسير يقابله وجود مصلحة راجحة فإذا تركنا هذه المصلحة لأجل الغرر يسير ترتب مفسدة أشد من مفسدة وجود الغرر نفسه فتترك هذه الم... المفسدة اليسيرة التي هي الغرر لكي لا يتولد وينتج منها مفسدة أعظم للناس في معايشهم وفي معاملاتهم وفي أرزاقهم ونحو ذلك ويؤكد هذا الأمر أيضا فيقول والشريعة والش... والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة ابيح المحرم فكيف إذا كانت المفسدة منتفية بل هو ذكر في هذا الموطن أن الشريعة كلها إنما جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد فلا بد من مراعاة مثل هذه القواعد العامة في الشريعة ومقاصد الشريعة لا ينظر إلى نص أو لامر على انفراد وإنما ينظر إلى ما يقابله من نصوص أخرى وإلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ليوازن بين الأمور ويوازن بين المفاسد والمصالح على ضوئها يقال الحكم كذا او كذا نعم ولهذا لما كانت الحاجه داعيه لما كانت الحاجه داعيه الى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر الى كمال الصلاح اباح الشرع ذلك قاله جمهور العلماء كما سنقرر قائدته ان شاء الله تعالى نعم الجمهور متفقون ان الثمر اذا بدا صلاحه جاز بيعه لكن لا يوجبون ان المشتري يجب عليه أن يقطعه بهذه الحال لأنه إذا قطعه بهذه الحال سيفسد عليه وإذا تركه يبقى على النخل هذا البقاء سيؤدي إلى أن صاحب المال سيعتني به فيكون فيه على صاحب المال زيادة في العمل زيادة في السقي زيادة في إصلاح هذا الزرع لكن يبقى لماذا نبقي هذا لأجل المصلحة مصلحة المشتري لأن لو ألزمناه بالقطع لكان دفعه للمال في غير عوض يستحقه فنبقي الزرع عند مانكه وهو قد باعه من أجل هذه المصلحة نعم ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق نعم الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار ونحنه فلو أن البائع باع الثمر على المشتري لكن هذا الثمر تلف قبل الجداد فانه يكون على ذمه البائع وليس على ذمه المشتري لان يكون هلك هذا الذي دفع فيها العوض والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تاخذ مال اخيك بغير حق فهذا قد يقول قائل انه فيه مفسده على البائع لانه ايضا ذهب ماله لكن في مفسده اعظم على المشتري لأن ذهب عليه ذلك كله فلذلك راعى الشرع مثل هذه الامور فلا بد ايضا الناس أن يراعوا ذلك في تعاملاتهم نعم وفي روايه لمسلم عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح في وضع الجواعي يعني رفع هذه الأمور عن المشتري ويكون لا يطالب المشتري بقيمة ما اشتراه لأن العين التي اشتراها قد هلكت وفسدت نعم. والشافعي رضي الله عنه لم يبلغ هذا الحديث وإنما بلغه حديث حديث لسفيان بن عيينة اذ فيه أخذ في ذلك بقول الكوفيين إن إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض لأن التخليه بين المشتري وبينه قبض نعم يعني الشافعي ما بلغه هذا الحديث الذي في وضع الجوائح فأخذ بالقياس لأن القياس يقتضي أن المشتري إذا اشترى شيئا وقبضه فتلف بعد القبض يكون على المشتري وليس على البائع والكوفيون والحنفية أصلهم معروف في هذا الباب أنه لا يجوز بيع الثمار إلا على وجه القطع يشتريها فيقطعها في الحال لكن ليس له أن يبقيها بعد شرائه لها فلو أبقاها فتلفت فإن مالكها الاصلي يستحق قيمتها لكن هذا الحديث الذي في وضع الجوائح هو أصل بنفسه هو أصل بنفسه فحتى مع ورود الادله الاخرى التي تدل على ان المشتري اذا قبض ما اشتراه فتلف المشتري، فعليه ضمانه يكون مستثنى بهذا الحديث الذي هو أصل بنفسه في وضع الجوائح خاصه يكون اصلا مستقلا هو سيقرر هنا الشيخ سبب أخ... ترك الشافعي لهذا الحديث أنه ما بالغ أو ترك الشافعي الأخذ بهذا الحكم لأنه ما بلغه الحديث وبلغه حديث آخر لكنه غير صحيح فوافق الكوفيين في أصلهم ناما أرفصوك. لا قبل بدو الصلاح ما يجوز البيع اتفاقا عند الجمهور عند الجمهور عند الحنفيه يجوز عند الحنفيه يجوز لانك تشتري وتقطع سواء كان اخضر لم يستوي ورق تشتري شيء فتقطعه انت حر فيه لكن عند الجمهور لا لا يجوز لك الشراء حتى يبدو الصلاح وإذا بدا الصلاح ايضا تبقى هذه الثمره في شجرتها والمالك يعتني بها لان الجمهور يرون أن ان تمام المنفعة إنما تكون وقت الجداد ووقت الحصاد وهذا لا يكون في وقت واحد لا لا يستوي التمر مرة واحدة بل هو يأخذ وقت طويل يتنامى فيه ويتكامل فهم لا يعتبرونه مثل بقية الأشياء التي تشترى فتقبض الأمر فيها يختلف لأنه لو قطعها عند أول بدون صلاحها فسد عليه أكثرها ولو أبقاها ففسدت على مالكها الحديث جاء بأنه لا يضمنها عن المشتري وإنما تكون على البائع فيكون لها حكما خاص بها في الشرعي وهذا الحكم يكون أصل حتى لو عرض بأصول أخرى أو بأدلة أخرى يقال بأن هذا أصل مستقل مثل الأصل في جواز بيع العرايه ومثل الأصل في بيع المصرات ونحوها فعلى القول بأنه يخالف القياس يقال أن هذا أصل بنفسه هذا أصل بنفسه وجاء الدليل الخاص المبين لحكمه فيكون له حكم خاص يختلف عن غيره نعم وهذا على أصل الكوفيين أمشى وهذا على أصل الكوفيين أمشى لماذا أمشى ليه سيجيب, سيجيب. نعم. لأن المشتري لم يملك ابقاه على الشجر لأن المشتري لم يملك ابقاه على الشجر على مذهب الحنفي الكوفيين تشتري فتقطع فيكون وضع الجوايح هنا عندما لم يروا وضع الجوايح لأنهم يرون أن الأصل انك ما تبقيه لتحصل له الجائحة انك تشتريه وتقطعه لكن على أصل الشافعي انه يشتريه ويبقيه فكيف يقاس على أصل الحنفية يشتري ولا يبقي لكن عند صورة شافعية مثل الجمهور انه يشتري ويبقي فيكون الأمر مختلف الأمر مختلف في الأصل عند الحنفية عن الأصل عند الشافعية نعم. وإنما وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال عند من عند الحنفية عند الحنفية وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال والقبض الناجز بكل حال يقتضي أن المشتري استوفى ما اشتراه وقبضه وبالتالي لا يطالب البائع بشيء بعد ذلك نعم. وهو طرد وهو طرد لقياس سنذكر اصله وضعفه نعم وهو طرد لقياس سنذكر اصله وضعفه هذا الذي يقوله الحنفي طرد لقياس مقصوده أن الأصل في الأمور التي تقبض أنه إذا قبضها المشتري وخلي بينه وبينها أنه يكون لزمه ما في العقد وإلا تلف بعد ذلك فليس ضمانه على على المشتري فليس ضمانه على البائع هو سيذكر يعني فيما بعد ان هذا الأصل لا يطرد لأن الذي يضطرد هو ما كان الأمر فيه لا يختلف بين أجزائه تكون متشابهة من كل وجه فيكون الحكم فيها واحد لكن هذا بالنسبة للتمر قبضه يختلف عن قبض غيره ثم جاء فيه نصوص أخرى تبين أن حكمه ليس كحكم غيره فلا يترك النص لقياس لان القياس متى ما خالف نصا اعتبر فاسد فاسد الاعتبار وإنما يقال بالنص عند عدم معارضته ل... ل... لنص يقال بالقياس عند عدم النص أما مع وجود النص فلا قياس ولا اجتهاد نعم مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك إذا قلنا تشتري الثمار ال... ال... في أول بدو صلاحها ويجب عليك قاطعها إيش المصلحة الذي كان يشتريها للدواب مصلحة بني آدم لا نعم ومع اني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبر يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح إلا حديث الجوائح هذا إلا حديث الجوائح فيكون حديث الجوائح هذا إيش؟ أصل أصل بنفسي بهذه المسألة ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند كمالها ونضجها لا عند العقد كما أن المستاجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن, قبل التمكن من استيفاء المنفعة وفي الإيجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق فكذلك في البيع يعني كأنه يريد أن يقلب أيضا حتى على المخالفين انه حتى القياس يقتضي في مثل هذه الحالة أن يكون الضمان على البائع لأنه يكون مثل مثل الإيجار عندما تؤجر بيتا أنت تستاجر منفعة طيب لو هلكت هذه المنفعة قبل التمكن من استفائها تكون على من؟ ها؟ تكون على صاحب المال تكون على صاحب استاجرت شقة أو كتبت العقد ها؟ فلما دخلت في السكن عطبت بعض الأشياء ليس بفعل منك أو خرب البناء ليس بفعل منك هل تلزم بالاستمرار في دفع هذا المال مع أن المنفعة هنا نقصت أو ذهبت بالكلية وذهابها ليس منك فكذلك هنا الثمره يكون ذهابها بجائحة وفي الوقت نفسه أنت ما استوفيت المنفعة اصلا أنت ما استوفيت المنفعة لأنه يتعذر عليك استفاع المنفعة ما لم تستوي هذه التمرة واستواء وليس في وقت واحد وإنما في أوقات متتالية فيكون حتى القياس لذلك الاعتبار الصحيح يقتضي هذا فيكون عندنا النفس عندنا إيش الاعتبار الصحيح الذي يدل عليه القياس نعم وابو حنيفة يفرق بينهما بأن المستاجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الابقاء وهذا الفرق لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله نعم قد يعترض الحنفية ويقولون بأن المستاجر لم يملك المنفعة نحن نقول أنه في الإيجار أنه إذا ذهبت العين أو نقصت العين ينقص من المنفعة بمقدارها لأنه يقول لم يملك المنفعة وإنما يملك من المنفعة الشيء الذي يحصل الانتفاع به شيئا فشيئا وليس كل المنفعة وليس كل المنفعة هذا وإن مشى على أصل الحنفية يرده إيش إيش يرده الحديث هنا في الجوائح يعني إن مشى هذا الأصل في غير الثمار لكن يبقى في الثمار أنه ما يمشي لأن في دليل خاص قال وهذا الفرق لا يقول به الشافعي الشافعي لا يرى الفرق بين المنفعتين لا يرى الفرق بين المنفعتين المنفعة في الثمار والمنفعة في طيب اذا كان لا يرى الفرق بين المنفعتين فالقياس يقتضي أن يسوي بينهما فكما أنه بالنسبة للمنفعة في الآجار إذا ذهبت العين يعني لم يستحق المكري الثمن فكذلك هنا إذا ذهبت العين التي هي الثمرة بسبب الآفة لا يستحق البايع الثمن من المشتري لأنه ما أصبح في حكم واحد فيما التفريق نعم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العافة وفي لفظ لمسلم عنه نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وفي سنن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من, من حتى يحرز من كل عارض حتى يحرز من كل عارض فمعلوم ان العله ليست, ليست كونه كان معدوما فانه بعد بدو صلاحه وامنه العاهات يزيد اجزاء لم تكن موجوده وقت العقد وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة فإن هذا لا سبيل إليه إذ قد يصيبها ما ذكره الله عز وجل أن أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستذنون وما ذكره في سورة يونس في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر وجودها وهذا إنما تصيب وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج في الثمر إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله ولأنه لو منع, بيعه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح وبيع التمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر لأنه لا يكمل جملة واحدة وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر, مربن مربن على ضرر الغرر يعني زائد يعني يقول يعني إذا مصلحة البائع والمشتري هي في هذا يعني لو ترك البيع وقلنا ما يجز له البيع حتى يكمل نضجه يتحذر هذا لأن عند تكامل النظر يبدأ فيه الفساد والضعف والذبول والتغير وعند بدو الصلاح والمشتري بحاجة إلى ذلك فيكون عند بدو الصلاح مع تركه في مصلحة للبائع وفيه مصلحة للمشتري فراح الشارع مصلحة البائع ومصلحة المشتري فلا يكون فيه إجحاف على هذا ولا إجحاف على هذا وهذا الذي تقتضيه يقتضيه الرفق بالناس في تعاملاتهم فتبين, فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته نعم. ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه نعم يعني من راع شيئا واعتقد أنه هو الحق مع أنه ما تأمل أقوال أهل العلم ولا تأمل النصوص ولا جمع بينها في الباب الواحد ونظر في كلام أهل العلم ونظر في مقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها فإن النتيجة إذا ألزم الناس بما يراه هو بدون أن ينظر إلى كلام أهل العلم وإلى القواعد العامة وأصول الشريعة ومقاهص الشريعة فانه يفسد كثيرا على نفسه وعلى غيره مثل ما ذكر شغل الإسلام قد يضيق عليه عقله ودينه يضيق عليه عقله فلا يقبل من الناس إلا الشيء الذي هو يريد أن يفعله الناس ويضيق على دينه لأنه شدد على نفسه وأراد أن يشدد على الناس مع أن الشريعة يعني أمرت باليسر على الناس في معاشهم وعدم الضيق عليهم فلا ينظر إلى ناحية بعينها ويترك النواحي الأخرى إذا كان هذه سبيله فانه يضيق أمره على نفسه ويضيق على غيره فتصعب عليه يصعب عليه تعامله مع الناس وهذا أمر مجرد هذا أمر مجرد بين الناس في مثل من يفعل مثل هذا الفعل لكن لو راعى الأمور مجتمعة التي جاء الشرع بالحث عليها قواعد العامة ومقاصد الشريعة وما يقترن بذلك من أحوال الناس من الضيق وعدمه فلابد من مراعاه هذه الأمور ويكون الحكم ينظر فيه الى هذه الأشياء مجتمعة وليس إلى أفراد منها بمعزل عن الأفراد الأخرى وايضا ففي صحيح المسلم النبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا استسلف يعني اقترب فقدمت عليه إبل من ابل الصدقه فأمر ابا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيار رباعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الرجل بجمل أحسن من جمله لكن لأنه لم يسترط يعني الزيادة إذا كانت من نفس المقترض بطيب نفس منه وبغير شرط من الذي أقرضه فإنها تجوز لكن إذا كان الإقراض بشرط فهذا لا يجوز لان يكون قرض جرى نفعا أما إذا كان الشخص الذي قضى هذا القرض هو من نفسه تبرع. بشيء وليس مشترط عليه فإن هذا من الأمور المرغبة فيها كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز الزيادة إذا كانت غير مشروطة أما الزيادة الممنوعة في القرض في الزيادة التي يشترطها المقرض نعم ففي هذا ففي دليل على جواز الاستلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه كما المكيل والموزون لأنه ربا إذا أسلف فيه في كل ربا نساء لكن بالنسبة للحيوان وغيره التي لا يجري فيها الربا التي يجوز استسلافها نعم. كما عليه فقهاء الحجاز والحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك لأن القرض موجب لرد المثل والحيوان ليس بمثلي وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم خلافا للكوفيين ووجهه, ووجهه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة هو يريد رحمه الله أن يقرر أن الغرر يسير وما تدعي إليها الحاجة أن أدلة الشريعة تدل على أنه من الأشياء التي يرفع الحرج فيها وأنه يعني قل ان توجد اشياء ليس فيها شيء من الغرر لكن هذا الغرر اذا قابلته مصلحه راجحه فانه يتسامح فيه يتسامح فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض هذا الجمل ورده بجمل يعني خيرا منه خيرا منه فكذلك الانسان عندما يقترض حيوانا مثلا فانه يرده قد لا يجد حيوان مثل يكون مساوي له في جميع الصفات فيكون الأمر أمر تقريبي تقديري فقد يحصل في غرر لكن هذا الغرر يتسامح به من أجل المصلحة الراجحه وايضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاب وفيه روايتان عن أحمد إحداهما يجوز كقول مالك وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه وأيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة والسنة في حديث بروع بنت واشق وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرغ الصداق وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم وإذا مات عند فقهاء الحديث وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروعة بنت واشق. حديث بروعة بن بنت واشق الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في بروعة بنت بنت واشق بمثل مهر المثل بمثل مهر المثل فيجوز العقد بدون تسمية المهر. ويجب في الوفاء أن يكون مهر المثل فهذا فيه غرر فيه غرر، لكن هذا الغرر تقابله مصلحة راجحة تقابله مصلحة راجحة فيكون هذا الغرر الذي تقابله مصلحة راجحة يدخل في باب العفو والتسامح نعم. قال وأهل الكوفة المتبعين لحديث برع بنت واشق وهو أحد قولي الشافعي ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه كما رواه أحمد في المسند عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره أجر وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر فمرت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبين الأجر فدل على الفرق بينهما وسببه أن المعقود عليه في النكاح وهو هو منافع البضع غير محدودة بل المرجع فيها إلى العرف فكذلك عوض الآخر لأن المهر ليس هو المقصود وإنما هو نحلة تابعة فأشبهت ثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه ولذلك لما قدم وفد هوازنا على النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين السبي وبين المال فاختاروا السبي قال لهم إني قائم فخاطب الناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ونستشفع بالمسلمين على رسول الله وقام فخطب الناس فقال إني قد رددت على هؤلاء سبيهم فمن شاء طيب, فمن شاء طيب ذلك ومن شاء فإننا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفيء الله علينا فهذا معاوضة عن الاعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود نعم هذا العوض القلائس الإبل يعني عن السبي هؤلاء رغبوا في السبي ما رغبوا في أن يعطوا بدلا عنه ما سبي منهم فيرده النبي صلى الله عليه وسلم لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال فإن نعطيه عن كل راس عشر قلائص من اول ما يفيء الله علينا طيب متى يفيئ عليهم الله اعلم يقول فيه وقت غير معلوم إذا فيه ايش غرر وفيه نوع مخاطره لكن هذا الغرر تقابله ايش والمخاطرة مصلحه راجحه مصلحه راجحه ان هؤلاء يرغب في إسلامهم وأن هؤلاء ارادوا ما سبي منهم فقابلته مصلحه راجحه فهذه المصلحه الراجحه جعلت هذا الغرر أو وجود هذا الغرر من الأمور التي يتسامح فيها قال فهو معاوضة عن الاعتاق وهي غير يعني ليس وقت ادائها محدد إنما متروك لا أن يفئ الله عليهم بشيء ولا يدرى متى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا نعم وقد روى البخاري أن ابن عمر في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى الجاهم إلى قصرهم وغلبهم على أرضهم, على أرضهم والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقه وهي السلاح ويخرجون منها واشترط عليهم الا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فهذه مصالحة على مال متميز غير معلوم وعن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم وإن كان باليمن كيد أو غارة إن كان باليمن كيد أو غارة رواه أبو داود فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السلم وكذلك عارية, عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شر غير موصوفة عند شرط قد يكون وقد لا يكون غير موصوف كسابق يؤكد الأمور السابقة التي يقررها شيخ الإسلام رحمة الله عليه فظهر, ب... فظهر بهذه النصوص أن العوض عن ما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح وعن القصاص والجزية والصلح مع الحرض. الحرب نعم هذه الأمور ليست مال يعني ليست مال ليست كالسلعة معروفة قيمتها وثابتة ويعرفها من يريد أخذها بعوضها الصداق والكتابة والفدية والخلع والصلح قد تزيد وقد تقل يعني غير منضبطه في كل وقت وفي كل حين وفي كل شخص ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في في بثل هذه الأشياء قيمة في وقت غير معلوم لا قيمتها لكن غير معلوم الوفاء بها تحديداً. فتسومح لمثل هذه الأمور من أجل أن يتعلق بها مصلحة راجحة للناس فلو منع من مثل هذه لترتب عليه لحوق ضرر بالناس في تصرفاتهم وفي معاشهم وفي تعاملاتهم قال ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجراء، نب. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعاً. ما يزيد على ضرر ترك تحديده نعم يعني هذه العقود التي ذكرها وإن كان يوجد فيها غرر لكنها لا تقاس على بيع الغرر لا تقاس على بيع الغرر وذكر الإلة في ذلك السبب قال لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود ان الأموال التي تعلق بالصداق والكتابة والفدية في الخلع وكذلك المصالحة أهل الحرب إما أنها لا تجب في هذه العقود يعني الأموال أو ليست هي المقصود الأعظم ليس المقصود الأعظم يعني في مثل هذه العقود هو المال وإنما مصلحة الناس وإنما مصلحة الناس وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر يعني ما ليس يكون المال هو المقصود فيه فوقوع الغرر فيه هذا الغرر الذي لا يفضي إلى مفسدة البيع ان البيع يجب أن يكون محدد بالأوصاف كاملة ويكون الوقت معلوم فيه لكي لا يدخل في باب الربا ولكي لا يخالف ما اتفق على أن تكون فيه من صفات أما مثل هذه الأمور فليس المقصود فيها المال وإن كان المال قد يدخل تبعا وإنما المقصود مصالح أخرى أعظم من المال فقد يكون التحديد تحديد وقت معلوم في مثل هذه الأسياء يسبب عسرا وحرجا وهذا العسر والحرج من في شرع فصل قال فصل ومما تمس الحاجة إلي من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لا سيما دمشق وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع وربما اشتملت مع ذلك على مساكن فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك فهذا إذا كان فيها أرض وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال يعني الشخص استاجر أرض استاجر بيت لكن هذا البيت فيه شجر وفيه أرض فهل يجوز استئجار مثل هذا مع وجود الشجر فيه فهو يذكر شيخ الاسلام هذه المساله التي يعني حدثت في زمنهم ويحدث مثلها هل تؤجر الارض التي فيها الشجر ها الشجر الذي الذي يثمر الشجر الذي يثمر انت تستكري للسكنة وهذه الارض التي تستجريها تكريهها للسكنه فيها اشجار هذه الاشجار تثمر فهل يجوز كراءها لانه اذا استكريتها يكون فيها ثمر وأنت استكريت قبل ان يوجد الثمر يكون شيء مجهول مجهول استكريت على شيء سيكون مجهولا ستدفع فيه ثمن لأن هذه الأشجار ستثمر وإذا أثمرت إذا استاجرت هذه الأرض بما فيها الشجر مع البناء فهل يكون الثمرة لمستاجر الأرض أو لمالك الأرض وسيذكر خلاف كبير وأن أكثر ما عليها لما الأربع على عدم جواز كراء مثل هذه الارض طيب وإذا لم يجوز كراء مثل هذه الارض هل يحصل مشقه تلحق الناس اذا كان هذا وضع المساكن في زمنهم ان تكون الارض التي تستاجرونها للسكن او البناء الذي يستاجر للسكن يكون معه أرض فيها شجر والشجر سيثمر والعقد هذا يكون عقد لشيء مجهول انه ستنبت الثمره فيما بعد فهل يملكها المستاجر او يملكها المالك ثم هل يسمح ويأذن ياذن المستاجر للمالك وهو وهو يعني المستاجر يملك المنفعه فيعني ذكر خلاف طويل كبير سنقرا ان شاء الله إن كان سمح به الوقت لكن هو سيخلص بما بعد ان شاء الله الى ان كثير من الاقوال التي تشدد فيها الناس وينسبونها للأمة إذا تاملها الشخص وتأمل المنقول عن السلف من الأثار وجمعه مع قواعد الشريعة يجد على خلاف ما تدل عليه قواعد الشريعة وأدلته العامه مع أن في حرج ومشق على الناس إذا التزموا ما في هذه المذاهب أو تحيلوا عليها للضيق الذي يلحقهم من التمسك بمثل هذه المذاهب نعم قال ومن قال أحدها أن ذلك لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين والشافعي وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه لاحظ لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين والشافعي والمشهور من مذهب أحمد عند عند أكثر أصحابه سيقرر فيما بعد أنه ليس هذا أصول مذهب أحمد لكن هذا القول الأول ثم نشوف القول الثاني حتى مالك هنا رحمة الله عليه ما مشى على الأصل الذي ذكره شيخ الاسلام في في اول الباب قال والقول الثاني يجوز اذا كان الشجر قليلا وكان اذا كان الشجر قليل اذا كان الشجر قليل يجوز اذا كان الشجر كثير لا يجوز إذن المشهور على ان الاربع عدم كراء الارض للسكنه اذا كان فيها شجر يثمر اذا كان شجر او شجرتين او ثلاثه شيء يسير طيب اذا كان الناس هذا عاده طبيعه سكنهم أن تكون السكرة في المكان الذي فيها أرض فيها, فيها شجر ماذا يفعلون؟ وكان البياض الثلثين أو أكثر وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك وهذا قول مالك وأن أحمد كالقولين قال الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات قال خاف أن يكون استاجر شجرا لم يثمر شجرا لم يثمر خاف أن يكون استاجر شجرا لم يثمر وكأنه لم يعجبه أظنه أراد الشجره لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشات ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن روايتان وأكثر وصوله على الجواز كقول مالك نعم يقصد ليس في هذا المتنازع فيه وإنما يقصد في المسألة الثانية التي ذكرها تقدم أنه فيما إذا باع ربوي بجنسه من غير جنسه إذا كان المقصود هو غير الجنس شاه ذات صوف ولبن بصوف أو لبن باع ربوي بغير, بغير جنسه هذا يجوزه قال بصوف أو لبن روايتان وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك يعني في هذا الذي ضربه الان وليس هو في اصل المساله المتنازع فيها فانه يقول شا شا شا ذات صوف او لبن بصوف أو لبن بصوف او لبن يعني الصوف في مقابل الصوف واللبن في مقابل اللبن اذا اعتبرنا إذا اعتبرنا مما يجري فيه الربا أو إذا اعتبر أن هذه ليست موكول ولا موزون فلا تدخل في الربا فلا تدخل في أصر المسألة اصلا نعم وكان مقصوده وأكثر وصوله على الجواز كقول مالك فإنه يقول إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز وإن كان المال, مج المال مجهولا أو من جنس الثمن ولأنه يقول إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو, فيها ثمر أو زرع لم يدرك لم, يد لم يدرك الزرع يعني لم يستوي أو زرع, أو زرع لم يدرك يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر وهذا في البيع نظير مسألتنا في الاجاره فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشتراعها واشتراع النقل ودخول, ودخول الثمرة التي لم تعمن العاهة في البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبع يعني هم جعلوا الإجارة هنا كالبيع والبيع طبعا ما يجوز بيع ايش التمر قبل بدو صلاحها فاذا جعلت الاجارة كالبيع لا ولا يجوز لك بيع ايش التمر قبل بدو صلاحها فلا يجوزك انت تستاجر ايش الشجر ذا التمر قبل بدو صلاح الثمر وانت تستكري بيتا فيه ارض وفيها شجر لم يثمر بعد فإذا سويت الاجاره بالبيع يلزم منه كما لا يجوز البيع في هذه الحاله كذلك لا تجوز الاجاره في هذه الحالة نعم وحجه الفريقين وحجه الفريقين في المنعم يقصد بالفريقين من منع مطلقا ومن جوز عند وجود النخلات اليسيرة أو الشجرات اليسيره وليس عند وجود الشجار الكثير وحجّة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه كما خرج في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفيما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى, حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر وفي الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي رواية لهما وعن بيع السنين بدل المعاومة وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه حتى يشقه حتى يشقه والإشقاقه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم نعم و... الآن سيفسر هذه الأشياء من عنها في الحديث يعني المحاقلة والمزابنة والمعاومه والمخابرة فقال المحاقل أن يباع الحقل البستان أو ثمر البستان بكيل من الطعام معلوم بكيل من الطعام معلوم يقول ثمر هذه الأشجار وهو فعال الشجرة بكذا من شعير أو ذرة أو قمح أو تمر. ثمر, ثمر شيء من هذه الأشياء المذكورة جاهز موجود وذا على الشجرة ل... لكون ما في النخل غير معلوم ها بالتحديد قد يكون أكثر من هذا الذي يعطي بدله وقد يكون أقل فهو غير معلوم نعم والمزابنة والمزابنة أن يبيع النخل بأوساق من التمر نعم. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وفيهما عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبتاع الثمر بالتمر وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز قالوا فإذا اكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع منه مطلقا ثم منع منه مطلقا طردا لعموم القياس ومن جوزه إذا كان قليلا قال الظلر اليسير يحتمل في العقود كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه فإنه يجوز وإن لم يجوز إفراده بالعقد وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع التمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه وموجب العقد, وموجب العقد القطع في الحال فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاعه لأن الأصل ملكه وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل. إذن إذن حجة المانعين هي إيش قياس الاجاره على البيع. والأدلة التي ذكروها هنا أدلة تمنع إيش بيع المعدوم أو البيع على هذه الصفات. والإيجار اعتبروها مثل البيع فأجروا عليها أحكام البيع. نعم. وذكر, وذكر ابو عبيد ان المنع من اجاره الارض التي فيها شجر كثير اجماع التي فيها شجر كثير اجماع طبعا كثير ما يحكي الناس الاجماع وإذا تحقق يعني تاملت ليس, ليس ليس ليس تمت اجماع عند التحقيق لا يكون كذلك هو لا سيذكر القول الثالث والان سيذكر القول الثالث يخالف القولين السابقين واين الاجماع اذا فلكثير ما يذكر بعض المؤلفين وهذه فيها إجماع يكون على حسب ما يعلم نعم والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الاجاره مطلقا وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني وهو القول وهذا وهذا القول وهذا القول كالإجماع من السلف وال... الله أكبر وهذا القول كالإجماع من السلف اذن المشهور في مذاهب الاما الأربع في هذه المساله ها ها اللي هو النهي الجواز لا المشهور في مذاهب الاما الأربع المنع مطلقا المنع من من من من ايجار الاراضي التي فيها شجر لم يثمر الشجر ولم يبدو صلاحظ مع ان الشيخ هنا يقول هذا القول القائل بالجواز مطلقا كالإجماع من السلف وسيذكر الاثار عن السلب في ذلك فهذا مثل ما ذكرنا سابقا إنه كثير مما يذكره بعض المؤلفين في الفقه إنما يذكره تبع لي ما ينقل عن الأمة لكن لو ينظر الذي يكتب أو المؤلف في الأمر مجتمع في المذاهب كلها وحتى في غير المذاهب في الكتب التي ألفها أمة الإسلام سيعرف الأمر على حقيقته لكن إذا اكتفى بمذهب أو ببعض مذهب أو ببعض كتب بمعزل على الكتب الأخرى لا محاله لن يصيب أو لن يعرف الحق كله كما في فالاقتصار على مذهب أو على كتاب أو على كتب من الأمور التي لا يحصل لطالب العلم الاكتفاء بذلك وكما قال شيخ الاسلام من لا يعرف الخلاف لا يعرف إيش لا يعرف الاتفاق لعل الناس اختلفوا فكونوا عرف الشيء قد تكون غابت عنه أشياء أخرى فلذلك يعني من المتقرر في منهج السلف أن يجمع ما في الباب الواحد وما في المسألة الواحدة لا يؤخذ ببعض ويترك بعض أو يؤخذ ببعض وينفى البعض أو يؤخذ ما, ما يرغب الإنسان أن يأخذه ويتأول ما لا يرغبه او يعني ينظر فيه نظره ليست كالنظرة في الشيء الذي يريد تقريره ويريد ان يقول به ولذلك كما يقول بعضهم استدل ثم اعتقد لا تعتقد ثم تستدل انك اذا دخلت في المسألة لو مثلا لا يجوز كراء العرض خلص تدخل وانت مشوش الذهن تريد تقرير هذا الشيء الذي اه اعتقدته قبل الاستدلال قبل نقرأ المسألة في التنبيه هنا للإخوة الطلاب الشيخ عبد الرزاق سيحضر غدا في درسه المستمر كان الشيخ عبد الرزاق اعتذر عن درسه غدا بعد الفجر، لكنه أخيرا نبه على أن الدرس سيكون في موعده غدا بإذع الله ثانيا قالوا ستجرى مسابقة لحفظ المتون في هذه الدورة المباركة المتون هي الأربعين النووية ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني ومنظومة الشيخ ابن تيميم في أصول الفقه وسيتم اختيار الذين حافظوا اعتبارا من الأسبوع القادم على موعد سيتم تحديده بإذن الله تعالى. نجيب السؤال هذا جاي من الانترنت يا يقول شخص سافر للدراسة في أمريكا فهل يحل له الأكل من ذبايحهم باعتبار أن طعام أهل الكتاب حل لنا وهل له أن يسأل كيف تم الذبح لأن الشائعات تقول أن الذكاة عندهم ليست على الطريق الشرعية بل هي بالصاق الكهربائي وكيف نرد على من يقول أن المقصود بالحل هم أهل الكتاب الأصليين أما الموجودين الآن فإنهم أصبحوا مشركين وليسوا أهل كتاب بالنسبة لطعام أهل الكتاب الأصل الحل فيه وليس للإنسان أن يسأل كيف ذبح لكن ما علم. أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية فهذا يتجنبه أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى وبالنسبة للشرك كان موجود من أول عندهم يقول ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من هذا الشرك عندما جعلوا الآلهة الثلاثة عندما جعلوا الآلهة الثلاثة يقول ما أعلم شركا شرك أعظم من هذا الشرك لكن هذا أصبح اصطلاح واعتبره الشرع وسم بهذا الاسم وأباح الشارع أكل ذبائحهم. طيب القول الثالث والقول الثالث أنه يجوز إيجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقة. وهذا قول ابن عقيل وإليه ما لحرب الكرماني كرماني وهذا القول كالإجماع من السلف وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه فقد روا سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماء كرماني في مسائله. قال حدثنا عباد بن عباد عن نشام بن عروة عن نبيه أنه سيد بن حبير توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعى عمر غرماءه فقب فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر وهذا هذا النص في, إيش في المتنازع فيه أن عمر قبل الغرماء الأرض يعني ينتفعون بها بما فيها يعني الشجر هذا سنين أي أن المنفعة في مقابل هذه الديون التي كانت على أسيد ابن حضير نعم. وأيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض الخراج هو أجرة الأرض يعني عندما تفتح الأراضي فانه يجعل خراج على الاراضي المفتوحه لمن يستغلها وينتفع بها سواء كان المستغل مسلما أو ليس بمسلم فالخراج يكون مضروب على الارض والعشر يكون على الاموال الاراضي التي فيها زكاه فإن كان المستغل للأرض مسلما فان يكون عليه العشر والخراج وإن كان المستغل غير مسلم فانه عليه الخراج وليس عليه أشر لأن الأشر إنما هو ليوخذ من أهل الإسلام. فشاهد أن عمر ضرب الخراج على أرض السواد، الأرض السواد التي فيها شجر، التي فيها شجر، فأقر الأرض، فاقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب الأرض السواد والبيضاء. خراجا مقدرا نعم الجريب 10000 ذراع يقدرون الجريب مساحه من الارض بعشرة 10000 ذراع فعمر رضي الله عنه يعني جعل على كل جريب من جرب الارض السوداء او السواد التي يعني فيها نخل وزرع والبيضاء خراجا مقدرا خراجا مقدرا طيب وهذا الذي هو اجره على الارض يكون قبل وجوده الثمر قبل وجود الثمر فتدخل المسألة المتنازع فيها بهذا الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله عنه وعلى وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم وعلى الرطبة ال يعني الاشياء الخضراء من بقول ونحوها من بقول ونحوها يعني وضع على جريب النخل وجريب العنب وجريب الزراع الخضراء فكل نوع منها جعل عليه خراجا وعلى جريب الزرع درهما وقفيزا من طعام والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة وأن الخراج أجرة الأرض فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وفي زمانه وبعده ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الاموال من هذا فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء تخالف ما علمه من مذاهب إيش الفقهاء لكن هل هي تخالف المنقول عن عمر رضي الله عنه والصحابة لا لا تخالف, لا تخالف. إذن الخطأ من أين جاء من نقل كلام الفقهاء طيب الفقهاء كل واحد منهم عاش في بلد من البلدان فقد يكون بلغه بعض هذه الأشياء وغاب عنه أشياء أخرى وكذلك غيره فليس كل واحد منهم نقدت إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع وقد تصح عنده وقد لا تصح بناء على الطريق الذي بلغته إياه هذه الأحاديث فقد يصح عنده ما لا يصح عند غيره وقد يصح عند غيره ما لا يصح عنده وقد يضعف ما صح عند غيره وقد يصح غيره ما صح عند بناء على اعتبارات العلماء في تقريرهم مثل هذه الأمور فالنظر إنظر نظر فيه للأقوال مجتمعة سواء ما يتعلق بأقوال الصحابة أو التابعين أو الأمة المتبوعين والنظر في هذه في التي مجتمعة هذا هو الذي يحصل به العلم لكن النظر إلى أقوال بعضهم أو أقوال مذاهبهم بمعزل عن المذاهب الأخرى فإنه لا يحصل به العلم التام الذي تبرأ به الذمة هذا الإمام أبو عبيد يستغرب ليس هذا الذي عليه عامه الفقهاء هو ما ينكر صحته لكن يستغرب أن عامه الفقهاء ليسوا عليه ليسوا على هذا نعم. وحجة ابن أقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية ولا يمكن إيجارتها إلا إذا كان فيها شجر إذا ولا يمكن إذا كان فيها شجر إلا بإيجار الشجر وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها نعم يعني ان إيجالة الأرض جائزة باتفاقهم الأرض كأرض يعني بمازل عن الشجر الذي معها إذا كان ليس فيها شجر هم يتفقون على جواز كرايها والحاجة إليها داعية طيب هنا لا يمكنه إجارتها بغير بغير شجر فالنظر إلى الأمرين المجتمع يوجب القول بالجواز سعيده نظرت إلى كل واحد منفرد أن الشجر لا يجوز استئجاره قبل بدو صلاح ثمره لكن أنت هنا لا تستاجره استقلالا وإنما تستاجره ايش. تبعا تبعا للارض ولا تستطيع سكن الأرض بدون هذا الشجر فيتعذر عليك السكن في غير هذه الأرض التي فيها شجر فيكون الشجر هنا تبع للأرض التي يجوز استجاره ويجوز في التبع ما يجوز ما لا يجوز في الاصل نعم وهذا كما ان مالكا والشافعيه كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعه فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارات في ذلك البياض نعم عندنا مساقاء وعندنا مزارعة سيأخذ المصنف لها فصلا كاملا للحديث عنها لأن الخلاف أيضا فيها مثل هذا أو شد المساقاء أن يساقي على أرض فيها شجر يأتي للعامل ويقول هذه الأرض التي فيها شجر وتصلحها ولك جزء من ثمرتها الجزء الذي يتفقون عليه اما الثلث اما الربع اما اكثر اما اقل حسب ما يتفقون وعما المزارعة يزارعه الارض على ان يصلح الارض البيضاء التي ليست فيها شجر ولا زرع فيقول تغرس الارض او تزرعها ولك الثلث أو الربع من من غلتها يعني يكون شيء معلوم مشاع لا يقول لك هذا المقدار بعينه من الشجر أو من الثمر أو من الزرع لا ثلث ولا أكثر ولا أقل لكن يقول لك الثلث مما يوجد مثلا من زرع أو من ثمر فإن هذا الثمر كله أو الزرع كله يذهب على الجميع على صاحب الأرض الذي يصاحب المال وعلى العامل وين وجد شيء يشتركان فيه فيشتركان في الغنم ويشتركان في الغرم هذه المزارعه وهذه المساقه ايضا الاكثر من من الاربعه على عدم الجواز الشافعيه والمالكية والحنفيه على عدم الجواز لكن فقهاء الحديث مجمعون على جوازها وكذلك كثير من المالكيه والشافعيه والحنفية ابو يوسف ومحمد بن حزم الحنفيه قالوا بالجواز النووي وكثير من الشافعيه وحتى ناحد احد الشافعية وهو الامام بدر الدين بن جماعة الف كتابا مستقلا لما تروح الان تنقيح المناظره في تسعيات المخابره خالف فيها امامه الشافعي وذكر ان الادله الصحيحه المنقوله ناقلا صحيحا متواترا تدل على صحتها فخالف امامه لان الادله تدل على ذلك لكن مشهور في مذهب الاما الاربعه عدم جواز المزارعه انما تجوز اذا كانت تبعا للمسقاه والمنع منها اذا كانت بينما الادله كلام السلف يدل على جواز المزارعه ويدل على جواز المسقاه بل ان اصل جواز القراب هو مبني على ايش المسقاه والمزارعه يعني إذا نظرت لاستدلالهم عندما يقولون بجواز القراض يقول الدليل جواز المزارع والمساقى فكيف يكون الفرع صحيحا والأصل ليس صحيحا كيف يكون لا يمكن فلذلك هؤلاء العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية خالفوا ائمتهم في هذه المسألة لأنهم رأوا أن الدليل يدل عليها والأمة كلهم مجمعون على أن الواجب الأخذ بالدليل متى ما ظهر للشخص وأنه لا يجوز لمسلم أن يدع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بحجة أن فلانا من الناس لم يقل بها فالواجب هو اتباع الدليل خال هو كأنه من باب الإلزام يعني أن الشافعية والمالكية يجوزون المزارعة إذا كانت بين النخل الذي فيه مسقا فتجويزهم للمزارعة هو ايش تبعا للمسقا اذا تجوز المؤاجرة على الارض التي فيها شجر التي للسكنة المتنازع فيها فتكون الاشجار الموجودة تبع للارض المستاجره للسكنة لان هذا هو المقصود أنت ليس مقصودك الأشجار الموجودة وإنما مقصودك أن تستاجر الأرض للسكنة لكن يتعذر أن تستاجرها إلا مع وجود هذه الأشجار فيكون جوازها بما فيها استجار الأشجار تبعا لهذا الأصل لا استقلالا ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين